بل أتيناهم بالحق وإنهم لك Bi-i وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دُفِعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نحن أعلم بما يصفون <تصفيق> and uh وَمَن خَافَ فَتَنَ مَحْيَاهُ نُجِّيهِ فَأَمَّا مَن خَافَ فَهُنَاءٌ حضور <تصفيق>